We vragen Allah En dan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لما هيك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المطلوب عليك ان ترى نورا نورا وهي تمام المساء so Soms vanuit het buitenlandse verkeerde leven lang ligt. En dat is ook een van En dat is niet ايته توفا محمد الله له Gracias. الذي يصنع النار الكبرات that yeah.